هم مازم الشائبين ميم من ناعل الخير معتد أثيم عط اللبعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبني إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين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 أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وعملي لهم إن كيدي متين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 ربّه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين